كلنا مجاري كلنا مجاري رايحين جايين على حس الري قول لينا مجاري كلنا مجاري كلنا مجاري رايحين جايين على حس الري كلنا لينا ودي وادي الايام لعبت فينا خلتنا نخاف من بعضينا لا متفينه من بعضينا عايشين تايهين ماشيين ضايعين الدنيا جريح فدا وقري كلنا مجاري كلنا مجاري كلنا مجاري كلنا خايفين يوم نسال ليه في اهبل العمر حانبك عليه كلنا خايفين طب نسال ليه في العمر وحانبك عليه للفرحة بتعرف يوم بابنا ياريتنا ما عملنا حسبنا واملنا الدنيا بتلينا كلنا خايفين وننسال ليه في العمر حانبك عليه للفرحة بتعرف يوم بابنا ياريتنا ما عملنا حسبنا املنا الجنية في الهينة ودي الأيام لعبت فينا خلتنا نخاف من بعضينا لعبت فينا من بعضينا عايشين تايين ماشيين ضيعين الدنيا world is strange, كلنا way كلنا strange. We're all so strange, we're all so strange. احنا راجعين في قلبنا عذاب ضيعنا سنين في عمل الكذاب احنا في سنين فيها في عمل الكذاب ما بيجرحنا عمرنا احنا ما جرحنا ولا كلمه حب وقرضينا احنا راجعين في قلبنا ما عمرنا احنا مجرحنا فلكلمة حب بترضينا ايه ايه بترضينا ودي الايام لعبت فينا خلتنا نخاف من بعضينا لعبت فينا من بعضينا عايشين تيهين ماشيين ضيعين يا دنيا care. We don't كلنا We don't